الله فقد صارت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله, هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح هو والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قانتات سائحات سائحات في باته يا ايها الذين امنوا قوموا أنفسكم فساكم واهليكم نار نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزل الله النبي والذين آمنوا معه، يوم لا الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا امل لنا نورنا يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةَ فِرْعَوٰنٍ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِي لِعِنْدَكَ بِيَتْهُ فِي الْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِنْ فِرْعَوٰنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ